وأنا بفضل الله عبد وجل أعرف هذه الحقيقة ولذلك وأنا في دمشق كنت كما ألمحت قبل دقائق أنني كنت مع الاخوه المسلمين هناك في دمشق وكأنني واحدة منهم حيث يتواهم الجمهور لكثرة مخالطة إياهم ومصاحبة إياهم حتى في الرحلات إلى بعض القرى وبعض الجبال وتحت المخيمات التي كنا نبيته معهم فيها الليابية ذوات العزد لعلمي أن فيهم استعدادا لتقبل دعوة الحق دعوة الكتاب والسنة وأنا كنت ولا جاء أقول أن جماعة المسلمين هم يهيئون أفرادهم لتقبل الدعوة السلفية أما هم لا يستطيعون أن يحققوا هذه الدعوة في صفوفهم لأنهم تبنوا منهجا قائما على ما يسمى أو يمكن أن يسمى تكتيل والتجميع ثم التفقيل أما نحن معشر السلفيين فمنهجنا على خلاف منهج الأخوة المسلمين ومن هنا يحصل الخلاف نحن منهجنا يقوم على قاعدة فقف ثم كتل خلافا لهم حيث قام تكتلهم على أساس كتب ثم ثقف ثم لا ثقافة ولذلك كان السؤال السابق مضى على الإخوة المسلمين نحو سبعين سنة وهم في ثقافتهم ومعرفتهم بالاسلام كعقيده كعقيدة كأحكام كأخلاق وسلوك لا يزالون كما كانوا من قبل ذلك لأنهم لا يعنون بثقافة الإسلامية بعامة فضلا إلا كأفراد أنا أتكلم الآن عن جماعة وعن منهج فضلا عن أن يهتموا بالثقافة الإسلامية صحيحة. ولذلك فأنا كنت أجد ارضا خاصه في جماعة الأخوان المسلمين هناك في دمشق الشام ونفع الله بهذه الدعوة ما شاء ينفع ننفع وكبار شخصيتهم وبعضهم لا يزال في خيد الحياة منهم مثلا عصام العطار الذي كان سنين معين رئيس الأخوان المسلمين في سوريا هو كان من الذين يحضرون دروسه هناك فهو من حيث الثقافه الاسلاميه هو سلفي العقيده لكن لا يزال منهجه منهج اخوه مسلمين والفرق بين منهجنا ومنهجهم منهجنا علمي منهجهم حزبي فهم يحرصون على التجميع ما لا نحرص نحن عليه نحن نحرص على التثقيف ما لا يحرصون عليه لذلك فهم قد اوجدوا فراغا لواحد مثلي أن يعمل معهم في حدود الثقافه الاسلاميه الصحيحه ولذلك كنت معهم كاني واحد منهم كذلك لما جئت إلى هنا الى عمان ولعل بعض الاخوان ما ادري والله من يكون يذكرون أن مركز الأخوان المسلمين في الزرقاء فتح لي هو هناك كلمة وربما أكثر من كلمة ولكن لما شعر الرؤوس هناك بين الأخوان بدأوا يتأثرون بثقافة الألباني وزعمت الألباني خشوا أن ينسحب منهم بعضهم فيقيل تكتلهم وتجمعهم ولذلك لم يعودوا فيما بعد يعرضون علي أن ألقي ما قد ألقي عليهم من علم وأنا لازمت أمري وسهراتي التي هي ليست منظمة ولكنها منظمة بطريقة أو أخرى شهد سكنت هنا استوطنت عمان وبدأ نشاطي كما كان هناك في سوريا وبدأ أفراد دخالي المشهرين يترددون على سهراتي وعلى جلساتي ومنهم بعض رؤوشهم وخاصة منهم الشيخ الله العزام الذي صار فيما بعد دكتورا ورحمه الله تبارك وتعالى فقد كان يحضر ومعه دفتر صغير وقلم ناعم مثل حكاية رحمه الله ويكتب ايش رؤوس اقلام ما يسبع من الالباني لكن الدائرة او الاداره الحزبية ما راق لهم ما يبلغهم من اقبال الشباب الاخواني على دروس الالباني خشيه ان يتاثروا بدعوته ما بال دعوته دعوته تفرق ولذلك من منهج الاخوه المسلمين الذي اقتنعوا به ان والله هذه دعوة حق لكن نحن الان بحاجه الى التكثير والتجميع ما فائدة هذا التكثير والتجميع الوصول الى البرلمان ما فائدة الوصول البرلمان هابد غير النظام وهاتوا ايش غيروا من النظام كانوا هنا ولا في سوريا تغيروهم المقصود أنت لا تدري باعتبارك بعد شام ما أظنك أدركت تلك الشنين صدر قرار من أخرى المسلمين بمقاطعه الألباني مقاطعة مجاسه إذا لقي في الطريق لا يسلم عليه ولا على أحد من يشتغل بأنه من جماعة الألباني خاصة كصهري المعروف أن بعض الحاضرين نظام سكجها وأنا لقيت الشيخ عبد الله عزام في تلك الاونه في مجلس الصهايو الذي كان إمام عبد الفتاح عمر فيه رأيته خارج المسجد وهو يهم بالنزول من الدرج سلامت عليه ما هذا يا أستاذ وين انتم جماعه يعني واسعكم من الواسع ان دخلوا الشيعه فيكم ما بالكم قاطعتم قاطعتمونا وعلمت ذلك بين الشباب ماذا فعلنا معكم قال مسكين سحابة صيف اما قريب تنقشع قلنا خير ان شاء الله مضى نحو سنتين وهم ملتزمون هذا القرار وفي وفي أثناء ذلك أعرف يقيني يا أستاذ كنت أتردد على البقعة وبعض الخالين كانوا يعلمون هذا وكنت أشعر إنه في الجلسة إخوان مسلمون يخالفون القرار لأنه غير عملي. لأن هؤلاء الذين فرض عليهم هذا القرار يعلمون أن هذا لا وزن له من أهل الاسلام ابدا وإنما هي الحزبية العمياء ثم ذهب مفعول هذا القرار الجائر فأنا عارف جيدا أن أفراد الاخوان المسلمين لو خدي بين شيئين إما أن يفتح المجال الألباني أن يذهب إلى مراكزهم ومجالسهم أنهم يعلمون أن الكثير منهم سيستجيبون لدعوة الحق أو أن يسمحوا لهم بأن يحضروا مجالس الألباني لكن لا يفعلون لا هذا ولا هذا وهذا من شؤم التحزب شؤم التكتل الذي يفرق الجماعه الإسلامية بينما هم يريدون فيما يدعون تجميع الناس لكنهم في واقعهم هم يخرقون ولذلك فلم يبقى لدينا بارك الله فيك استاذ سوى الكتاب التي نتفرغ لها ونستطيع أن نوجه بعض المعلومات إلى العالم الإسلامي كله أما هم لو فتحوا لنا أبوابهم لشكرناهم على ذلك ولذهبنا إليهم بقدر ما يساعدنا وقتنا على ذلك فأنا من أعرف الناس بأن فيهم شبابا يستعدون كل استعداد لتقبل دعوة الحق هذه ولكن حيل بينهم وبين الدعوة الحزبية العمياء هذه ثم إحسان الظن بدعوة الاخوه المسلمين دعوة تريد تبصير الناس بواقعهم وإعادة الدولة الإسلامية إلى ما كانت عليه من قبل دعوة هي بلا شك دعوة كل مسلم ولكن والدعاوة ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياؤه الله عز وجل ان ييسر لنا أن نتصل باي سبيل بكل الاخوان الذي يجمعنا معهم الاسلام بغض النظر عن حجرياتهم وعن تكتلاتهم ولكن الامر كما قيل ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن